راح قام حضنه اول مره يدخل الجامع فاج راح حضنه وقال له الحمد لله على السلامه يا بيقول الكلمه دي زلزله قلبي حسيت ان قلبي بيتسلط وانا وانا بسمعها يا شباب هنسمعها امتى بقى الحمد لله على السلامه هنقول لكم وهنقول لنفسنا امتى الحمد لله على السلامه رجعته ربكم ومولاكم بالسلامه النبي هيقول لنا على حوض على الحوض عليه صلاه وسلام واحنا رايحين فرحانين مع بعض بنجري عليه مع بعض كلنا وهو بيقول لنا الحمد لله على السلامه رجعته لنا بالسلامه رجعته ربكم ومولاكم بالسلامه رجعته لي بالسلام. امتى حمد لله على السلامه هنقول لك امتى حمد لله على السلامه يا شباب هتقدر والله العظيم هتقدر هتقدر تتغير وهتقدر تثبت وهتقدر تتوب وهتقدر تبقى بطل بس انا انا انا انا خايف مقدرش انا خايف ما اثبتش انت عامل حبيب قلبي زي واحد بيصحى من النوم في اول ما بيصحى من النوم والدنيا برد وفي الشتا وسبعه الصبح قاعد بيحاول انا انا مش هقدر دقيقتين بس اصبر دقيقتين قوم اشرب بق ميه اشرب شوطه شاي قوم انت هتو... هو كل اللي مطلوب منك تصبري دقيقتين كل اللي مطلوب منك تصبري شهر واحد اصبر شهر وهتلاقي نفسك فوقت خلاص وقلت ايه اللي انا كنت فيه في ده يا جماعه والله هي اول خطوه اول خطوه بس يا شباب يا شباب لو وقعتي قوم وكمل لو وقعتي قومي وكملي اوعي تياسوا اوعي تحبطوا ابدا يا جماعه من الايات الخطيره والاسئله الخطيره للواحد سالها لنفسه في ايات عباد الرحمن في سوره الفرقان عباد الرحمن اولىك يجزون الغرفه اعلى درجات الجنه عباد الرحمن يا جماعه الواحد سال نفسه في ايات احد الرحمان ليه ربنا في وسط الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ربنا بيقول والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون يا رب انت بتتكلم عن الا من تاب انت بتتكلم عن اللي زنى وتاب ليه يا رب مستعباد الرحمن احشي ربنا يقول لكل واحد واقع في المكبائر انت قدامك فرصه تبقى من عباد الرحمن انا مش بقول لك دلوقتي انت قدامك فرصه تتب وربنا يقبلك انا بقول لك انت قدامك فرصه تبقى من اصبق الخلق لله انت ما فيش حاجه رحت عليك ربنا هيبدل لك عمرك اللي فات كله كل السيئات تتبدل حسنات كانك قضيت عمرك اللي فات كله قاعد تصلي وتصوم لربنا معقوله بس لو جيت صح لو بدلت صح لو تبت صح لو رجعت لربنا سبحانه وتعالى صح ساعتها اشوف ربنا يعمل لك ايه شوفي ربنا يعمل ايه هل لي من توبه ده انت ليك توبه وتوبه, وتوبة هل لي من توبه ده انت ليكي توبه ولكي فرصه من اصبق الخلق الى الله سؤال خطير سالته لنفسي وانا بقرا سوره الزمر سوره الزمر بتتكلم عن اعلى زمره هتدخل الجنه اعلى زمره خالص اول زمره هتدخل الجنه لقيت ربنا بيقول في وسطها قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله اصف يا رب انت بتتكلم ازاي واللي عمل المنكرات والموبقات كلها انت بتتكلم يا رب اللي اسرف على نفسه في المعاصي انت بتتكلم اللي ما سنين انت بتتكلم اللي بعد عنك كل ده يا رب في وسط الصوره اللي بتتكلم عن اعلى الزمر ليه يا رب عشان اقول لهم ان قدامك فرصه لسه تبقى من اعلى زمره عشان كل قاسي يعرف ان قدامه فرصه مش انه يتوب بس وانه يتقبل بس انه هتقدروا يا شباب هتقدروا والله العظيم هتقدروا تخلصوا من مخططات اليهود ومخططات اعداء الامه هتقدروا تخلصوا من خيوط العنكبوت هتقدروا تخلصوا من حقان السم هتقدروا تخلصوا من الكلاليش اللي الشيطان كلبشها في, في طريق جهنم هنقدر نخلص وهنقدر نتوب وهنقدر نبقى ابطال يا جماعه عايزين نتوب لربنا عايزين نرجع لربنا عايزين طريق ربنا سبحانه وتعالى عايزين نقول لبعض بقى الحمد لله على السلام حمد لله على السلام ده هي اول خطوه كنت بقرا في قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره قلت يا رب دي ما كانتش ساعه غزو تبوك كانت شهر يا رب غزو تبوك كانت 30 يوم في 24 ساعه كل ساعة جوع وعطش وعذاب رهيب اتقرب ليه صحابه غزو تبوك يا رب كانت شهر العسره مش ساعه العسره لا ده هي اول ساعه بس بتاخد فيها القرار هي اللحظه اللي هتاخد فيها القرار هي اللحظه اللي هتقرري فيها انك تبقي ربنا هي اللحظه اللي انت هتقرر فيها انك تبقى في الدين هي اللحظه اللي انت هتقرر فيها في انك تتوب في انا بكلم حتى الملتزمين والمل